122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام را 124. تلك آيات الكتاب المبين 125. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا لِآبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ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 ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدَيَّ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْزَنُنَّ إِن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ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 117. قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون 118. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 112. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 113. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 114. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 111 إلا قليلا مما تحصنون 112 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَدْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 119. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 110. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة, أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 111. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 وَلَدارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا